a uh ha -huh. قفوات الرحمة وشعر الخام ام الملحي الجمر ایسی او مار ابنا عشاء و صلاوي ابن شاول خالد شو تسوون الظلم الوصر يوم على الدخل عندي الدافن عندي الدافن شعل الجواد عائل death. عرش حامي طولينا غير خالق <تصفيق> نظر اقتع لكم اشتري حبيبي اسمع لي بارك الله فيك انا الجواهري داين الجواهري لا في ثياب الخلق العود لا تلومني قلبي تراه وصف الزعودة شور الحمى ومقصد الوافد بالطريقة حاجة أحزاني اليوم واريته بالترايا ويا كدا أحشي والقلب بالهم مقبوض يا ولاد اولاد الخمس من طول عزي يا تمور ايه الفرقه بيني وبين, وبين والعظيم عنا وطاني وبظلمهم يطردوني أنا لا عزم عنا وطاني وبظلمهم يطردوني بتشتيدنا وبسفق دمنا ما يطالون أنا والله بتشتيدنا وبسفق دمنا ما يطالون السايعو في العظم والتشديد لي وفارك وطال الأهل أنا قصد علي يترعوني بالقصص كعش المنية ولو والله يترعوني بالقصص علينا ولا يحصل اللي برض المدين والكل علينا نمتليه كالبط انا شديد حد ععزم صبح بتروف مدفور جهت أبو يولي الكبر وارده وجهت ومل الأسف لمعي على ذاك الكبر شنو صفت لا أتفزي أنا في المدينة يظلم البيع أنا والله لا يعني لازم لا بالليل بالمدينه يوم الليل بالسن قطع مضجه قوموا مشوقوا على حالك وتساعدني وتساعد الجواد وتساعد الجواد للرضا هالليله القصيده تقول اسمح شوخي على الشعر وين رايح اجي الرسول الجواد قد الرسول يا شجيله ما الدرا في قرسان يقول جهز عود ورد محتار يشكل قد بطوث صار حال الجبر باعظم اجر ويشكل جد بتوصي صار يشكل جد بتوصي وما تحرمني من صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد الله الله على اهلنا الثاني على حب الحسن والحسين الله الله على محمد غفر الله لكم الثالث جهت حمده ورد محتار يشكي الجنة بدوس الشار جهت حمده ورد محتار يشكي الجنة بدوس الشار جهت تا ته قصي سا حادي کا ويشكي الجاتا باش سا جهه تعود جهه عود طرا شیک یشی د ځان ايش كل جنتي اشكي الجنده جسمي حاجه يا ربي عوده على اسم الاحسان ايش كل جنتي اشكي الجنده سمح لي المقدام الحسين على انتهاك الرب ان يشكي بكل شيء عايش كل جايته بوشكاه جنان جوده ترى کییل چه انجم چون لست тр色 ه behavi� تحبون <تقلقي> <تصفيق> <الفونا> وفوق الجاب أحيان مرابا the <laughs> age يا هذا تصعد <تصفيق> حام من يشكي يشكي على الأستاذ الحديث الشيخ محمد جمع عبار د سخنه ما دې ونه شم او فادر کارو او باندې تو سې سړې شکیل جاده تو سې ونه ستا م <تصفيق> ز يذن ضح اتسال يشكين يا ستاه وصي الصراحه ا اجرها ا ظهم شكلت لا تساعدني ايشكين يا ستاه وصي الصراحه الهوام يعاني من شوقه وبالوعد كلامياته ونادى يا ابني وبعين حكاز فيك والصاين ويكم يسع وجاع عمي وفارني سچيتي سچيتي الويل لي و قدك ويشكي الجنة بطوس إشتار جهد عودة جهد عودة بارك الله كتمر يشكي الجنة قدوس إشتار جهد عودة جهد عودة حب يبقى ما يعذب عظم كل جده حوتك ان حالك وصاب Yeah. Uh -huh. ش اشتاو فیم ندا یی دیو مرضا یوم مر و یوم اه او خسره از ول حی و حر جه دت حی یوم يشكيل كذا صور الصالحون كمهر حاضر يا رب يعظم اجرك يا رب صلى على الرسول يشكيل كذا بتوصيه يشكيل كذا ويشكيل كذا صور يا اولادك هلا هلا هلا هلا يشكل جده صوت الصا يشكل جده صوت جده صوت الصا قام انقلاب تاع في العيترى جاب اضل الوبسا مسنا دي صاحب زمان بدنا بكم سلام برکور م السلام ها و م السلام ها مولاي يا خالق وجهك سيد خير جرحه صار لك خير يدوي د مخات ما احض مظلمي هباك امره امره امره امره امره امره امره امره امره صاحب السماء اي وشكا سنصمبر يا مهدين متشوم بي صاحرة طوف وحدة بس حق اسبح الفشيه ريحه سخرت النغله غبشه ريحه لك الاثنين ويمدل لا احس الصرخ جب او که مو پکه ایت خراب لمن ملک حال که فجامره تو یطلب لا جات ار قوم ادا هک انت هو ما هغله مې کیا هرې ځکې نه چا چم عزت وشي عليتا راکې انت تارند رکت ویهکه تم لون یمخیب بز حجي حكى علي انه من يتغدى فرالرخذ وياك يتغدى لو انت بسمك له ساعات ها المره خف علينا يا عباس يا عباس يا عباس استريح حبيب استريح حبيب. فأنتين واسألك فتحان إن شاء الله أوجهك هنا عند السيدة زينب في كربلا إذهبون السيدة إلى محيط الشام الشامس زينب من عقب العباس إذللها عقب أمير المؤمنين عليه السلام اعدل الرجل بشين المحمل حامل اللواء اريدوني وتور زينة وزينة عيدها هناك عند العباس اتعاتب عندها عتب مع اخيها العباس اسمع شده اتقل يا عباس اضع عنواش يا عباس يا عباس الصبح ماشي قالوا الحمو اللي عطيه الجبري الله يرحمه اسمع شو يقول يا حظاها الصبح ماشي ربع في الشمحات يا اسر على النسل سوارك كل واحد فينا يا حبايب نفسي حبايب النوم النوم يا ابو فاضل ابشاط العز مريسلها وهايسوب دنا المحال وهاي يضيعك كثير ومحمل وخل العلم يا مهيو جدار مضعف فيه بلسان الحال العباس فيه ما تقبل ردها لها يقيلها يا زينب على أراسي وعلى عين أنا لكن أمل ما جيت ولا نظرتي وين الرأس وين العين يا اختي ما تشوفيني كفيني آه وين الرأس وين العين يا اختي ما تشوفيني الرايس انشال بالحساس ودمه يا دمع سيار وجسنه محمفة روح كفيل تشاير في هالحال يمت ومات عذرين تقل لي يا وفي الدمى يا أخي يا عباس تقل لي سيد زينك تقل يا وفي الدمى يا سيوان الحرم والسور هذا العدد من ضيم يا بو فاطل وهم انا دريت بقضحة تشفوفك دريت براسك المصممم الخبر عندي يا نور الحين بكثرة تغربوك حشيك ومصاب العين والجفين انا بقايد اتأمل اتجسناك على الشعب والنهيك اتجل الخبر عزيه نور العين بكسرت ظل رغضوك يا حسين ومصار العين والتبتين انا بعين تأمن الجسمك على الشازة موزعية اخويا يا حبا قل الشارة الحرمة الوحيدة وتدع لها مثل طيم الجرح لك تدعات الغير والي ولو رادك يقوي يتفوك شكول ابن واعي يلعب تمر ميراني أنا حركة نار حركة سيواني نار القلوب وحداني الحسن من صوب دلالي ولم عادة بعناوين آخر بيت وسألة فتحاب زيدة مؤاتيها العفاق تبقيلها تم حل الربو وحيى الحفايا أنا كلام وحس في حيات غير غير حسين ما واحد حرف نحن نادعنا النهر مشكل ونبع الشو يمتع شوف الصوت يتلوح علمتوني وأبز جكوة ومشوني بيسر قوة ويا يا حفا شوف الصاق الدواء علمتوني وأبز جكوة ومشوني بيسر قوة إلى الجوطة وأبل الشعب تاريكي